صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وواعدنا موسى ثلاثة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 ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تروني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما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 يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ هَرُوا سَبِيلَ الْغَيِّ اتَّخَذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِرِينَ وَالَّذِينَ كذبوا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خواق الم يروا انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين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 ولما رجع موسى إلى قومه ضبان أسفا قال بئس ما من بعدي أعجلتم أمر ربكم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 تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين